أخي كف الملام فلا تلومني ولا تقس وتكثر في العتاب ولا تغضب غدات أتيت نحوي لتسألني فلم تسمع جوابي ودا قلبي يكابد كل غام منه فكل القوم ما عرفوا مصابي فقد ترفى قدر بي كيف أسلو وعني قد مضى أغلى الصحابي تناكدت الحياة وصار عايشي مريرا أشتكي ألم العذاب فغادر يوسف وثوى جمال وغاب أبو دجانة في التراب وحسان وأحمد مع علي لَهُمْ تَبْكِي الشَّوَامِخُ والرَّوَابِي وَمَا حَمُودٌ وَطَاهَا وَالعُرُومِ وَكُلُّ الرَّاحِلِينَ بِلَا إِيَابٍ وَفَارَقَنِي سُلَيْمَانُ فزادت جراحاتي ولا زمن اكتئابي أحبائي مضوا فأسلت دامعي لفرقتهم كأمزان السحابي وهاب أني بكيت على حبيب فَمَا يُغْنِي بُكَاءِ وَانْتِحَابِي لَعَامُرُكَ إِنَّهُمْ عُبَّادُ لَيْلٍ وَفِي سَاحِلِ مَعَارِكِ أَسْدُ غَابِ بِأَيْدِيهِم صُيُوفٌ مُسَلَّتَاتٌ وَتَحْتَ صُدُورِهِمْ آيُ الْكِتَابِ بأيديهم سيوف مصلتات وتحت صدورهم آي الكتاب أذاق الحوثيات دجال سوما وأسقوا جنده مر الشرابي وَلَمَّا صَالَ أُوزْتُ اللَّهِ ضَاقَتْ بِجُوْثْمَانِ الْعِدَى كُلُّ الشِّعَابِ أَلَا يَا مَنْ مَضَى عَنَّا شَهِيدًا وَفَازَ بِمَا يَرُومُ مِنَ الثَّوَابِ رحالت ولم تزال في القلب باق فطيفك حاضر رغم الغياب رحالت ولم تزال في القلب باق فطايفك حاضر رغم الغياب كأن الحور حين رحلت جاءت ببسمتها لتفتح كل بابي وانا حسبك ان تقال ت الى نعيم وجنات بها حسن المآب وما الدنيا بدائمة لفرد ستذهب بالشيوخ وبالشباب وداعا يا أحبتنا جميعا عسى أن نلتقي يوم الحساب عسى أن نلتقي يوم الحساب